وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان ولرض وضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات لقمها والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق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 مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار الموشاة في البحر كلعنا فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آ تكذبان يا معشر الجن ولنس ان استطعتم ان تنفذوا من قطير السماوات والارض فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي االا ربكما تكذبان يرسل عليكم اجواذ من نار ولن فبأي آلاء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالديان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي ونقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمها فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيلان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء وماتكذبان متكئين على فرش بذائرها من استبرق وهجل الجنتين داء فباى ا ربكما تكذبان فيهن نقاصرات الطرف لم يظمئن انس قبلهم ولا جاء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 ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان متمتان فبأي آلاء لا ربكما تكذبان فيهما عينان نظاهتان